قد خسِل الذين قتلو أولادهم سفهام بغير علمه وحرموا ما رزقهم الله إفتراً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته والنخلة والزرع مختلف نكله والنخلة والزرع مختلف نكله والزيتون والروم ما نمتشابه وغير متشابه كلوا من سمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن لنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلا الذكرين حرم أم لنسين أم اشتملت عليه أرحام لنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين وَيَذْكُرَيْنِ حَرَمَ آمِنُونَ سَيِنَ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ سَيِنِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ